قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا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 كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة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 ياه مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرون أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوحى إلى الذين من طبلك لئن أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبود بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون وسيئ الذين كفروا. أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُهُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَهُمْ بِالْعَذَابِ الْمَقْطُوعِ وَمَا أَنفَقُوا مِنْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَمَا أَنفَقُوا مِنْ رَزْقِهِمْ الخالدين فيها، اللهم أجرنا منا. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين وسيطا الذي اتقى ربهم الى الجنه زمر الى الجنة خزانتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ حيث نشأ. من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون وَطِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ